أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم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 وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلْأَحْزَابَ إِذْ في ٱلْأَمْرُ وَإِنْ ظَنَ في أَنَّهُمْ قَدْ أَحَاطُوا۟ بِٱلْأَمْرِ قُلْ حَسْبِ ٱللَّهِ مَا يُرْسِلُ وَمَا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفليحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاءٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَوُا أَتْيَ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 111. جدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين 112. إن شر 120. الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون 121. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون اِمَّا تَذْكُفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَالَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَتَهُمْ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ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 مَا أَلَفْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئتون يغلبوا ألفا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونِ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ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 فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايوبا نبي قل لمن في ايديكم 119. من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم أُخِذَ مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وَأَن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْهُ وَلَا يَتَّهِمُونَ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا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 إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين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 عن المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معزز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم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 ان الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم واعدو لهم كل مرصده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 الذيك بأَهُم قَوم لا يقلَون كيفََ يكون للِمُشكينَ أَهْد غيا دَو اللهَّ وَع دَصونهِ إلا الذيينَ آهَدم إلاا الذيينَ آاهدم عندَمَسدحَرم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرحبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اسْتَوَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ فَمَنَعُونَ قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا هُوَ وَلَا ذمة.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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويلهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم مَحَسِبْتُمْ ان تُشْرِكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا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 يُبَِّرُهُُم رَبّهُم بُِحْمَةٍ مِنْهُ وَرون وَجََّاتِ الَّم فِيهَا نَعيم مُقب خَالدِينَ فيِيهَا أَبَدَ إِ اللهََّ دَو آرٌ ظم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 113 ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم 114 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا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 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم وَلَا ولا يحرمون ما حرم الضاب ورسوله ولا يدينون, ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صابرون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 يا ايها الذين امنوا ان انك فيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِعُضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْشُوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ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 لِكَدِينِ الْخَيْرِ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ مَن إن آَفَسَكُمْ وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مع مَن نَسِيَ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِيُوَاطِئُوا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ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 فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا كَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَغْرُورُكُم شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تغوها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم في روخ فافا وثقلهم وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله لكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كانَ عوض قَبَ وَسَفَر قاصِد التيَّبَعوكَ وَ بَعودَت عَلَيهِ مشقَّ وَسَ يَحلِفَ بالِلااجِ لَ وتَطَعنَا لَ خَجن معكُم يهْلبون أَفسَهُ وَلغُ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 ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخْرَجَ نَامُؤَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 أَلْأَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا لَّايُتَقَبَّلُ مِنكُم إِن كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ م كَفَروبل وَبَِسُور وَلَا يَُّونَ الصَّلَةَ إِلاا وَهُم كُسَلَ وَلَا ي فقُونَ إِللاا وَهُم كَبون فَلا تجِكَ أَموالهُم وَلَا أَلالُهُم إ مَا يريد اللهَّ لعَذِبَهُ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 فَإِنْ أُرِيدُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّا لَمْ يُقْتَلُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْقُطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَجَمَاهُ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إنما الصدقات للفق والله عليم حكيم والعابلين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وبه السبيل فريغة من الله والله عليم حكيم والذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منككم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم یہ لکھو نل لیب اور رسول ہوں اے ہپو اے ہپو اے لی اور فی ہے رسول فی ہے ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في نوتهم من المعلم كلهم أولئا بالله أيهابتهم وعملوا له فَإِذَا كُنْتُمْ قَدْ الله. هي حسب من قد منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم مقالد بعض يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا إن قَدْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَاللَّهُ اسْتَعْلَى عَلَى مَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اِذْ تَعْرِينَمِنْ قَبْرِهِمْ فَاسْتَنْتُمْ أَوْ إِذَا إِذَا يَمُرُّ مِنْهُمْ فَقَدْ رَأَيْنَا وَلَن نَّمِيَ أَخْلَفُ الْآخِرُونَ وَمَا كَانَ مِنَ الذَّكَرِ نَذِيرًا لَّهُمْ تُمكِنُ لَكُمْ فِي ن أم عزين م قَك بغَالَقه وَقوب جلو لوہ والمؤمنات جنبي جال أنه نافقا قوة الكفرد يطر الأمم وأنه ناء باغ يأمروا المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خط ومأوى أولئك خط الكلك كفروا من جنات عدن ورضوانهم من الله أكبر كفروا بعمهم وامدوا العظيم ما لا نالهم إلا وعيد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأوانا وَبِئْسَ الْمَصْرِبُ يَحْدِرُونَ بِهِ وَتَوَلَّوْا وَأَعْرِضُونَ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَوَا أَمْ هُمْ لَبَنِي أَرِيمَ مِنَ, من الصَّالِحِينَ وَمَنْ نَ وَلَنَكُونَ مِنْهُمْ بِمَا خَلَفُوا من انَّ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ ولا نصير ومنهم من عاد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم فالله من هو عنه وعنه عن جنوبه خِرَ الله مِنْ غُم والكاجِ في قُلوبِهِم إ يَمَقَهُ بِمَا أخلَفُ الله ماَا وَعدددب الذي ما أأَخْلَف الله مَا وَعددُوهَ بماَا كان يَكِذققلُوه أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ورسول فهمهم خلالهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله له وليس الحق في الهدف فإن يوله والله القوم الفاسقين فرح المخلفون بما قعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله قالوا لا تنفروا في الحر جهنم, جهنم أشد حر نقبل جزاءك فاليوم ضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء كانوا يكسبون يكسبون فاراك الله الى طائفه منهم فاستأذنوك للخروج فقل فقل فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ بَدِينِ وَلَا تُخَالِفُوا وَلَا تَمَا يُرِيدُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ رَضِيتُمْ بِالْغَوَلِ مَرَّتَهُمُ الْخَالِفِينَ تَجُدُّ مَعَكَ أَبْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِن لَّاحِدٌ لا مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَعِجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ يَا وَعِدِهِنَّا وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَ أُنْزِلَتْ سُورَةُ الْأَنَامِ إِنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَعْزَنَكَ قَوْمُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ فِيهِ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ اللَّهِ وَمَا يَكُنُ فِنُوبٍ فَبُنْقَهُ لَكِنِ الرسول ولا الرسول ولا ونلي ونلي ونرو الله لا تنف